بسم الله وحده الرحمن الرحيم والسلام على رسول الله على الله به وصلاة به ورحمة الله أما بعد ذلك أقول مذكرة بنفسي بما لما قد قدمنات القطبة من وجوب اتباع سبيل المؤمنين من الذين والتابعين لهم سند وكيف أن لأن التابعين بالصحابة الذين هم قدر سان كانوا يعرفون قدر الصحابة ما قبل ومن اقوال هؤلاء من ائمه التابعين الذين صاحبوا الصحابه في بيان عظم قدر وفضل الصحابه ما قد اخرجه ابو خيثمه زهير محرم في كتابه العلم صحيح عن رسول الله مصروف من الصلاه عبد الله بن رسولكم ومن طوع على عائشه بن المبيت رضي الله عنه قال مصروف اسمعوا جلست اصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فكان فكان الاخاء يروي الرهبه والاخاء يروي رهبه البلد والاخاء هو المجتمع مجتمع الماء الذي تريده الإبل الشوف الإبل كانوا ترد عليه حتى تشرب الماء فشبه مصروف الصحابه بهذا المجتمع الماء الذي يسمى بالاخاف كالاخاف يروي الراكب ويروي الراكبين ويروي العشره كالاخاذ الذي يروي ارض الوراك والناجمين بالاخاذ الذي يروي العشره وكالاخاذ الذي لو نزل به الأرض نزل بها اهل الورد جميعا واصلاهم اي لو نزل أهل ارض جميعا لهذا الاخراج وشرك منه لارواه جميعا وهكذا الصحابه ثم قال وان عبد الله فان مسعود من تلك الاخراج فالصحابه كانوا بحورا في العلم اي ائمه الصحابه علماء الصحابه من العلم في حسن الفهم من كتاب والسرط ومنه من المسرط الذي قال عن نفسه لا توجد آية في كتاب الله نزل إلا أعلم ماذا نزل وكيف نزلت، ولو ان هناك أحداً أعلم مني بكتاب الله، تركته بي. وكما قيل، في عن بأس، وخي الله عمه، ترجمان دعمة ترجمان <تصفيق> الذي لا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو معلمه الكتاب وفي رواية اللهم وقيه الدين وغير ذلك مما يقول في من فضائل هذا الجيل او لا <تصفيق> ومن يتتبع هذه الأحاديث والأثار في رضيهم يدرك انهم بحق أفضل لذنبه وأنهم أحسن أحسن من فهم الكتاب والسنة فمن حال من فهمه فقد ضلت ولذلك أيضاً، صدق ابن مسعود فيما ذكره في فضل الصحابة فضل الصحابه على من جاء بعدهم من التابعين ان كان التابعون لهم احسن لهم فرض ولكن الصحابه كانوا افضل فكيف من جاء في زماننا لا ولكن انما خرج وهو بن شريف بدا صحيح فبسنه الصحيح قال ابن مسعود انه قال وهو مخاطبا <تصحيح> طائفه من التابعين انتم اكثر صلاه واكثر صياما واكثر اجتهادا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان خيرا منهم فقالوا لما يا عبد الرحمن قال كانوا اسهد في الدنيا وارغب في الاخره فالعبره ليست بكثره العباده ولا بكثره العبادة فالعبره بالتقوى انما يتقبل الله من المطلقين فقد تقلى شرط قبول الاعمال ولذلك كان الحفظ على الدار الاخره هي الرغبه في الاخره نحن والزهد في هذه الدنيا وعدم جمع الف ما فيها ومن اهم ما يميز العبد الصادق تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علو في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين ومن هذا تدرك ظلال بعض هذه الفئات من المجاهيل التي تكتب على شبكات الانترنت الآن. ممن يدعون ابنائهم على السنه وهم على سبيل السلف وهم مشاهير لا يعرفون يكتبون كتابات في الطعن في هذا المنهج وفي حمل هذا المنهج من هيبه السنة إذا نبين من تحت دعاوة براقه تخطف قلوب الشباب بسطة من العاجل المغرر بهم فيكتبون الكتابات التي يسقطون بها أولماء الأمة الذين حملوا المنهج الذي بلغه الصحابة وهموا الحق رؤوس الفرط الناجئة من صورة أصحاب الحديث كما عندائي ما عليه ما غضب بعدها أخرج هذا في شرط أصحاب الحديث بس لين صحيحا عن عن الإمام أحمد وعن ابن مدين وعن ابن المبارك وعليه أن قال رواه حقي الطائف المنصوب والفق الناجم هم أصحاب الحديث وكما قال أحمد إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم فيما أخرجوا عنه الحاكم كما علم الحديث لسنة صحيحة أنا أحمد والمقصود بأصحاب الحديث الذين اتخذوا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اصلا عندهم في عندهم الاعتقاد والمعارف المتعارفه في معرفه الاحكام والاخلاق كانوا خير تابع خير, خير تابع ومتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان هناك في رسوله يؤسوا محسنة لمن كان يرشون الله اليوم الآخر هم بحق الذين تنطبق عليهم هذه الآية أنهم يرشون الله واليوم الآخر والذين يصبق عليهم قوله تعالى أن لا الله عباده العلماء هؤلاء أهل التقشير، أهل التقوى ولما أولوما رؤوسنا البنى اليوم الأنصورة في زماننا الذين تبعوا من سبقهم في الدين فهم بحق يستحقون هذه الثناءات ومن مات منهم نحسبه ممن ترجى له المختار عند الله وان يكون من السابقين ولا يزكي احدا على الله ومن, ومن كان حيا منهم وقد كبر سنه و وشاب شعره وهو يدافع عن هذا المنهج ويحمل همّة هذه الدعوة هذه ظلمة ترجى له الله ولا نزكي أحدا على الله الله حسينه فكيف يأتي الصفهاء من صفهاء أحلام ودفلت أسنان مجاهين لا يراغوا لا بعلم ولا بشيء يكتبون كتابات فيها تنقص وفيها طعم وفيها اصدرار بهذا المنهج وليمه هذا المنهج تحت دعوى النقد هم أبعد الناس عن النقد النزيه واجهلوا الناس بعلوم النقد ولم يطبق هذا العلم على اليم ويصدق على هذه الفئات انهم متعالمون وانهم حداديا يتبعون منهج محمود الحداد المصري الذي اثر الاصول وقاعه القواعد في اسقاط علماء وفي رفع المجاهيل مكان علماء فاذا دابوا هؤلاء حدديه الاداب قداما والجدد فتشرح المعظمون اناسا لا ذكر لهم ولا يعرفون بعلم ولا يعرفون بسخره العلماء ولا اثر لهم في نصره هذا الدين ربيع ربيع بن هذه لاحاديث انت منذ عشرين سنه ما كتبت صفحه واحده تقرب الى البيت ثم تقسم الاملاء الذين بذلوا اعمارهم في الذب عن هذا المكان فهؤلاء بارك الله فيكم <تصفيق> لم يعرفوا قدره هذا المؤمنين ولا اريد ان كنوا لم يعرفوا قدر الصحابه حقا لو عرفوا قدر الصحابه حقا عرفوا قدر فانصار على طريقيه وحال من اجلهم اه ا ا ا سبيل ا فوصلك رافض رفضا الروافد اهل الهوى والبدع مشابه الخوارج فالخوارج <تصفيق> كفروا تعاملوا المؤمنين من اهل القبله واستحلوا دماءهم واموالهم وهؤلاء انا الحداديه في تبديع وإسقاط ولاء الأمة من أمة السنة، وبعضهم كفرهم الآن، ومن قبل الغلامينهم كفر كفروا العلماء، ومن تبع العلماء من طلبة العلم على صفحات الإنترنت الآن نحو هذا الجاهل المصري الذي يسمى أعمال فرادس. الذي كان تابعاً لمحمد محمد إبراهيساً من قبل أولاً يكفروا الشيخ الربيع عن إله صلحته ويكفروا بعض طلب الشيخ الربيع فأولا خوالج اظهروا عن منهجي من خارجي وكانوا يتسطرون من السلفية السلف وهم ليسوا على منهج السلف فاحضروا منهم فقد شرروا خوالج من هذه الأحزاب اسقاط في تسخين العلماء في تسخين العلماء في ترقيم العلماء للارقاب الشنيعه وفي الوقت الذي يقوم هذه الاحزاب بترقيم العلماء للارقاب الشنيعه قوين عن علماء الامه علماء حيض ونفاس انهم لا يفقه لهم بالواقع، وانهم كذا وكذا شوى ان هؤلاء قد لدي هؤلاء في, في ترقيم العلماء للارقاب الشنيعه في استحلال اعراضهم لاستحلال اعراض العلماء فاحذروا بارك الله فيكم السبيل اولا عليكم بسبيل المؤمنين بسبيل السلف الصالح و... وإني لذلك ارجو من كل اخ من اخواني ان لا يتكلم الا بعلم والذين يتكلمون على الجهل يدعون انفسهم قبل غيرهم <تصفيق> والذين عرفوا العلماء عرفوا قدرهم عليهم ان يلزموا غرزهم والا يحيدوا عنهم الى مجاهيل <تصفيق> والذين كانوا لا ذكر لهم ولا وجود لهم في هذه الدنيا لما كان هؤلاء العلماء ينافقون عن هذا المنهج هولئ الأئمة الكبار مثال شيخنا العلامه الشيخ ربيع بنهادي الشيخ العلامة صالح الموزان الشيخ محمد بنهادي وغيرهم من علماء هذه الأمة حفظ الله للحياء ورحم الأموات نحن ابن عثيمين وابن غاز ومقبل ابن هادي و احمد النجمي و امه وغيرهم من الائمه نحن الله عليهم جميعا هؤلاء يجب عليك ان تعرف قدرهم وان تتبع سبيلهم الذي هو سبيل المؤمنين وإياك وإياك من المجاهيل والاصابر والسفهاء وداء أسدان صغار أحلام، الذين سلكوا سبيل الخوارج، يسقطون لما. وكل فتره يخرجون بالشعارات جديدة، كالبقيع الأحزاب. هذه الأحزاب الشيطان يجدد لهم الأهواء، كلما خرجوا من هواء، أسقطوا في هواء آخر. <تصفيق> فلذلك زين له استحلال الدماء بصوره لا يتحملها قلب من الصارم كيف يستحل قتل اخيه المسلم بهذه البشاعه وبهذه الطريقه التي لا يعني يقبلها قلب قد مسته بشاشه الايمان او قلب قد امتلا بالتقوى يستحل قتل اخيه المسلم ويستحل ماله و وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في مصحة الدين، دينه ما لم يوصف دما حراما وكما قال عبد الله بن عمر رضي الله ان من ورطات الضمور التي لا مخرج لمن اوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله ما. كذلك استحلال العراض و... وعلى راس هذا اعراض العلماء من امه الدين من امه السنة ولذلك كان شعار اهل البدع تلقيما علماء السنه بالقاب الشيعة قال ابو اسماعيل الصابوني في كتابه ان السلف قال وعلماتهم وعلامات بدعهم وعلى هي ظاهره باديه اظهر اياتهم وعلاماتهم شده معاداتهم حمله اخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم ونحن واحتقارهم له وتسميتهم إياهم عشوية وجهلة وضارغية ومشبعة أجذا كانوا قديما يشنعون وعلى اهل الحق وفي زماننا صارت القاره اخرى ينفرون بها على اهل الحق آه. نحو قولهم وهابيه ومداخلها وما وجميع ذلك وجمعيه ينفرون الناس عن على حمله السنه كيف يتخاذل منهم الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اعزم عن العلم ان العلم ما يلغيه الشيطان اليهم من نتائج عقولهم الفاسده ووساوس صدورهم المظلمه وهو وهواجس قلوبهم الخاليه هما للخير هكذا البدع اذن صدق ابو حاتم وابو زرع لما قال هم علامه اهل البدع الوقيعه لاهل الاثر ما يلقمون اهل الاثر اهل الحديث اهل السنه بارقام شنيعه أهل السنة لا يلحقهم شيء من ذلك لا يلحقهم إلا مسمى أهل السنة وأهل الحق وأهل الأثر الحديث أهل, أهل الفقه نجيهم بفر منصورة أتباعوا السلف الصالح الذي يبقى وما عداها هي من التلقيب بالباطل ومن التلقيب الأحزاب الذين ابغضوا سبيل السلف الصالح وارادوا ان يشوهوا حمله هذا المنهج من ائمه الدين من علماء السنه وحمله العقيده السلفيه الصافيه فهذه تذكره موعظه يا الله عز وجل ينفع بها ان سرتنا وهي مع الحق يجددنا صب ولا اهل الزيخ وعلى الطاعات اكتفي بهذا وصلى الله على محمد وعلى اله وأصحابه وسلم Thank you.